<تصفيق> إن الذين ك ف ر و ا ي ف ق و ن أ م و ا ل ه م ل ي ص د و ا عن س ب ي للعلوم ا ل ه ف ن ا ث تكون ع ل ي ه م ح ي ه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 فقد م ض ت س ن ة ا ل أ و ل ي ن و ق ا ت ل ه م حتى ل ا ت ك و ن ف ت م الاسلاميه و َ ع َ ل َ م ُ و ا أ َ ن َّ ما َ غ َ ن ن ت م من شيء ُ فان َ أ ِ لله خبره وللرسول ََُِِْ ولذي َِ القربى َُْْ واليتامى ََََْ والمساكين ََِِْ وابن السبيل َِِّ أ ن ت م ب ا ل ع د و ة الدنيا وهم ب ا ل ع د و ة القصوى و ر ك و اسفل أ منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أ م ر ا كان مفعولا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 م و س و ع ت م فِي ا ل أ ل و ك ن ا ل ل ه س ي ل ل ع ل ي م ب ذ الاسلاميه ا ص د و وَإِذْ ر يُرِيْكُمُهُمْ أَعْيُنِكُمْ ق ل 「おゆるい」 وَلَا ا ت ن ز موسوعه ا ف ف ت ش ا و ت النابلسي ل و للعلوم ه م ا ص ا ن و ل ا تَكُونُوا ا ل ذ م ي ه خرجوا م و س و ر ه النابلسي ورئاء س ل ل ع ل و ن و الاسلاميه ك ا ذ ي ن خ فطروا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لهم أ م لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي ق اسماء ل ل الله الحسنى ب لكم اليوم ん <No. S 2>、no. م و س ن ع ه النابلسي ل ل ا ل و م الاسلاميه